بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والتماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما تغواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فَقَالَ لَم مَرَسُول اللَّهَِ قَتَ اللهَّهِ وَتُقُهَا فَكَذذَّبُ فَ قَرُهَا فَدَمدَمَا لَْ مَرَبُّون بِذَ بٍِ فَتَوْوهَا وَلَا يَقافُ قبَ